المبغض كما قال الشاعر ليوم كريهة ليوم كريهة يعني يوم يوم مبغض والمؤلف رحمه الله تعالى هنا عرف المكروه في الاصطلاح بايش عرفه بالرسم وقلنا ان التعريف قد يكون بالحد وقد يكون بالرسم والرسم هو الاثر او الحكم المترسم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 يثاب على تركه ولا يعاقب ولا يعاقب على فعله لكن هناك تعريف بالحد وقد اختلف بعض اهل العلم في هذه في تعريف المكروه اختلف بعضهم في تعريف المكروه فقال بعضهم ما تركه خير من فعله ما تركه خير من فعله ولكن هذه عبارة قاصرة وإن كان أشار إليها الموفق رحمه الله تعالى في كتابه روضة الناظر لكن هذا التعريف قاصر ما فعله ما تركه خير من فعله هذا ينطبق على ينطبق على المحرم لأن تركه لان تركه خير من فعله ولا بد في التعريف أن نميز بين كل حكم من هذه الأحكام الخمسة وعلى تعريف من قدامة لا يتميز المكروه عن عن المحرم من حيث التعريف وقال آخرون أحسن ما يقال في تعريف هو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جاز أو ما نهى عنه الشارع لا على وجه والتحتم. يعني نهى الشارع عن فعل هذا الشيء لكنه لم لم يلزم فهو على الضد من ايش على ما يتعلق بالواجب نعم المندوب يعني عندنا الواجب والمندوب من حيث التعريف فيه شبه بين المحرم و فعندنا الواجب ما امر به الشارع على وجه الالزام فهو امر والمندوب ما امر به الشارع لا على وجه الالزام فهو امر ايضا على الخلاف الذي سبق معنا هل المندوب مامور به ام لا فعندنا المندوب والواجب يدخلان تحت مسمى الأمر لكن الواجب ما كان من باب الالزام والتحتم والمندوب ما لم يكن كذلك ننتقل الى العكس وهو ما يتعلق بالنهي فعندنا المحرم وعندنا المكروه فالمحرم هو ما نهى عنه الشارع على وجه الالزام والمكروه هو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الالزام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 كيف يعرف المكروه؟ كيف يعرف المكروه حتى يميز قالوا يعرف المكروه بأمور الأمر الأول باللفظ الصريح الدال على الكراهه في مقابل في مقابل التحريم اللفظ الصريح الدال على الكراها هو أن يأتي لفظ من الشارع صريحا بلفظ الكراها هكذا كريها؟ نعم؟ او مكروها بنص الشارع اما من الكتاب أو, او من السنة هذا يأتي فيه لفظ المكروه بالنص وهذا ينقسم الى قسمين اما ان يأتي مستقلا دون قرينه اما ان يأتي مستقلا دون قرينه او ان يأتي نعم منصوصا هكذا لكن بقرينة لكنه بقرينة ويختلف إذا كان بقرينة أو بغير قرينة يختلف في الحكم. فمثلا أن يأتي مستقلا بدون قرينة فهذا لا يخلو من أمرين هذا لا يخلو من أمرين إما أن يكون لفظ الكراحة مما أطلقه الأولون بحيث كان في الكتاب أو في السنة أو كان من أقوال السلف المتقدمين كالإمام أحمد وغيره نعم فهذا يراد به التحريم فهذا يراد به التحريم مثال ذلك إذا كان مستقلا مطلقا ولم تأتي قرينه تدل على أن المراد به التحريم فانه يراد به الكراهه مثال في الكتاب قوله تعالى كل ذلك كانت سيئه عند ربك مكروها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها فمكروها هنا المراد به المراد به التحريم المراد به التحريم جاءت هنا مطلقه على على ما سبق ولا تقم ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولة ولا تمشي في الأرض مرحا نعم إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان فيه كل الماضي هذه من الأشياء المحرمة كل هذه الأشياء الماضية من الأشياء المحرمة فدل هنا لفظ المكروه على أن المراد التحريم إذن قد يأتي لفظ الإكراه هكذا مطلقا لفظ المكروه هكذا مطلقا وقد يأتي مطلقا في مقابل التحريم في مقابل التحريم، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم وعد الأمهات حقوق الأمهات حقوق الأمهات ووعد البنات نعم ومنع وحات إن الله حرم نعم حقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وحات وكره لكم قيل وقال وكذرت السؤال وإضاعة المال فهنا اجتمع التحريم والسمع الكراهه في حديد واحد فهناك حرم ثم قال وكره بالعطف بالواو والعطف يقتضي المغايرة فعلمنا هنا نعم باجتماع الأمرين علمنا أن المراد بالمكروه في قوله كره لكم أن المراد بالمكروح الذي هو دون المحرم وهو ما كان نهيا غير متحسن ما كان نهيا غير متحسن لاحظتم هذه حال يعرف بها المكروه هذه حال يعرف بها المكروه الحال الثانية أن تنص أن يأتي النهي عفوا أن يأتي النهي منصوصا دون ذكر لفظ الكراهة لكن دلت القرينة المجاورة على أن المراد الكراحة لا للتحريم. مثاله مثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا لا تسألوا عن أشياء ان تبده لكم تسؤك. هنا عندنا أمر لا نهي نهي في قوله لا تسال هذا نهي مطلق. نعم والأصل في النهي إذا جرد عن القرينة. طيب هل النهي هنا للتحريم أو للكراهه لان نقول نحن نريد ان نعرف متى يعرف المكروه متى يعرف المكروه فقلنا اما ان يعرف بالنص الظاهر يطلق عليه لفظ المكروه أو يعرف بالتحريم لكن دلت القرينه على أن هذا يعرف بالنهي بصيغه النهي لكن اتت القرينه فدلت على أن النهي هنا ليس نهي تحريم طيب كيف عرفنا هنا أن النهي ليس للتحريم؟ بدليل الآية التي بعدها وإن تسألوا عنها حين ينزل فرآن تبدأ لكم وإن تسألوا عنها حين ينزل فرآن تبدأ لكم فدل على أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهه بدليل أنه ذكر أنه إن وقع السؤال نعم فإنها تبدأ, تبدأ لهم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم أفى الله عنها أفى الله عنها طيب هذا نوع أو هذه الصيبة قد يأتي أيضا المكروه بقرينة أيضا دالة على أن المراد هو كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك دع ما يريبك إلى ما يريبك هنا دع فعل أمر لكن متضمن متضمن الترك نعم متضمن الترك فكأنه النهي عن الوقوع في ما يريب النهي عن الوقوع في ما يريب لكن هذا النهي هل هو للتحريم او للكراهه نعم قالوا يحمل على الكراهه لماذا لأن الإنسان الذي يريبه إلى ما لا يريبه نعم يحتمل أحد أمرين إما أن يكون إما أن يكون ما يريب محرما أو أن يكون مباح وليس كذلك والحديث هنا إنما كان فيه تحضير إلى أن يخرج الإنسان من الشبهه إلى أن يخرج الإنسان من الشبهه فكانت الشبهة وسط فكانت الشبهة وسطا بين الأمرين إلا لو كان محرم خالص أو مباح لجاء في الحديث توضيح أن هذا الأمر معرب هو المحرم وما نميره هو الحلال وانتهى لكن كان الأمر هنا وسطا بين الأمرين وسطا بين الامرين فحمل على على الكراهه أن الوقوع فيما يريد نعم فهو من بعد الوقوع في المكروب كراهه تنزيه بعضهم يمثل بحديث ان أبغض الحلال إلى الله الطلاق نعم يمثل بهذا ويقول لما وصف هذا الحلال بانه مبغض فانه يكون ارتفع نعم من المباح الى كونه مكروها لكن هذا هذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح بل ان الطلاق تجري عليه الاحكام الخمسة الطلاق تجري عليه الاحكام الخمسة قد يكون محرما وقد يكون مباحا قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا نعم وقد يكون قد يكون مكروها كما هو الحال في النكاح كما هو الحال في النكاح ما حكم النكاح نعم لا يمكن أن نطلق جوابا واحدا نقول مثلا واجب أو مستحب أو كذا بحسب الحال يكون واجبا في حق أقوام ومستحبا في حق آخرين ومحرما على آخرين نعم ومندوبا لآخرين ومكروها لغيره طيب هذه الحال التي يعرف بها نعم صيغ الكراهه الاحناف فرقوا او قسموا الكراهه الى قسمين قالوا عندنا الكراهه تنقسم إلى قسمين اما كراهه تنزيه او كراهه أو كراهه تحريم والتفريق بين الأمرين يعني كراهه التحريم تدخل في حقيقتها مع المحرم يعني هذه من الأشياء التي ردوا بها على الحنفية أنهم قالوا المكروه ينقسم إلى كره التنزيه و كره التحريم والأحناف يقرون ب قسم المحرم وهو يكون القسم مستقل من أقسام الأحكام التكليفية فكيف يكررون هنا ويقول المكروه كره التنزيه و كره التحريم لماذا لم يكن كره التحريم تابع للمحرم قالوا نقول ان كراهه التنزيه هو ما نهى عنه الشارع نهيا غير متحتم ولا جازع غير متحتم ولا جازم وهذا هو المكروه عند الجمهور لاحظتم اما المكروه كراهه التحريم قالوا هو ما ثبت فيه الكراهه ما ثبتت بطريق ظني ما ثبتت فيه التحريم هنا بطريق ظني كاخبار الاحاد كاخبار الاحاد لان اخبار الاحاد تفيد تفيد الظن فمثلا البيع على بيع اخيك الخطبه على خطبه اخيك الخطبه على خطبه اخيك وما شابه ذلك هذه من الأمور نعم من اخبار الاحاد يعدونها ظنيه يعدونها ظنيه فهنا نهي مجرد عن القرينه فهو نهي ايه فهو نهي تحريم طيب, طيب يرد عليهم جمهور يقولون لا فرق نحن كذلك نقول ان النهي هنا نهي تحريم لكننا الحقناه بايش الحقناه بقصر المحرم ولم نحقه بقصر قراءات التنزيل يقولون الحنفيه هناك اثار لهذا التفريق يبدو اثر لهذا التفريق طبعا الاثار التي يذكرونها قد لا تسلم يقولون مجلا إذا فرقنا جعلنا التحريم القطعي في قسم المحرم والتحريم الظني في قسم المكروه كراهه كراهه التحريم والفرق بينهما يقولون الفرق بينهما هو أن من أنكر المحرم نعم والمحرم على اساس أنه بدليل قطعي من أنكر المحرم فهو كاف ومن كان من أنكر المكروه كراه التحريم فانه فانه لا يكفر لانه بدليل ظني واذكرون فروق على هذا لكنهم لا يوافقون لا يوافقون عليها والصحيح ان انكار الظني وانكار القطعي نعم يشملهم حكم واحد بعد العلم يشملهم حكم واحد واما من حيث الاضر بالتحريم فالتحريم واحد التحريم بالدليل الظني والقطعي واحد هو تحت قسم هو تحت قسم المحرم لا لو يكتفى بالكلام على المكروه إلى هذا الحد.